بعد ما حاجة يذبح بين الأفغاني ولا عبوة درب يزرع لجيراني ولا يدخل يهودي ولا أمريكان احنا اخوان واحد يذبح الثاني دير التفرقة حفرته لأمريكان ودري وما طحت بس هو جران خمس سنين يذبح وانا راسب تيس وبجنطة جسد وبجنطة ذرعان جبت عمرك عكم بسك بعد شترين تظل من القصر وابن القصباني وتظل انت العجل وان اليول بالموت وظل بلا اباثر وانت سجاني وتظل البصر عاجر ومولد التكريت وتظل تنقل حطب لديالة ميساني وتظلوا يا العرب واخواني دولي تقول ويسئلونك علي ويدقلهم ايراني باوع على اخوانك بيش يسوون وشوفش لون اخوك يرجع حساني يعوف اختي ابعبو تمكشفه على الجاع يتفرج عليها القاص والداني وانا الكل عربية تكشفت هديت وغطيها بقميص والبس الثاني من هدوا عليك وطبوا العمان ما قلت لك اختك هاد غطاني وانا لو ما شريف اليوم اطب بردود وانا ازحن وقلهم قمصاني عمر اعرف عليكم والشعب جوعان ويلوموني وقلهم دول فرساني تالي تهد علي وحصاني ميت جوع والله تندمت له عالف حصاني شلع كلكم حنيت الرأس وعذرت رواحكم وتعيرت آني انا صح دنقت قدام الامريكان ولكن دنقت شديت خيطاني لمريك شلع كلكم حنيت الرأس وعذرت رواحكم وتعيرتاني انا صح دنقت قدام الامريكان ولكن دنقت شديت قيطاني ولان شيع الحكم ادفع ضريبة تريد وانا اش حصلت والشيعي شطاني انكسر قلبه حلكوخي وقال هدم اليوم وابني لقصر وتسكنه بس تاني بس تاني بس تاني وتاني وصار خمس سنين وانت من القصر طابوك اما بالي حتى الثاني ملت مني الامتالات اذا اقللي لتاني تقللي ما الثاني بعد ما انتخب لا والله والعباس لو كتبوا اسم بايات فرآني بيت الطين يرجف ومعرقانين وصورهم لزقوها الطين حيطاني وشعاراته على بيتي ايدقنا طالق ماش وانا بعازة قماطه يغطي رضعاني رد الفندقك وتجبت اخنا وياك ما اريد القصر ردني اعلمني يعني